سمعهم وأبصارهم وجنودهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجنودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجنودهم لماذا وهو خلقكم أول مرة وبليه ترجعون نَمْنُور وَدَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنْتُم بِرَبِّكُمْ أَغْرَقَقُكُمْ أَغْدَاكُمْ صَفَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ فَأَيُّ يُسْوُنَ مَا فما هم من المرتبين وقيرنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من ضع وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْبُرْآنِ وَاللَّهُ فِي لَعَلَّكُمْ تَغْلِهُونَ فَلَنُذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَبَادًا شَدِيدًا وَلَنَئِذْ يَنَّهُمْ أَسْوَى الَّذِي كَانْ يَا سُنَجَعُهُما نَجْعَلُهُما تَحْتَ أَغْلاَمٍ أَن نَكُونَ مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا الله التي كنتم ترعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تقدرون. قَوْلًا مِّنَ الَّذِينَ ادَّعَوْا الْإِيمَانَ مِمَّا عَادِلُ اللَّهِ وَنَصِيحًا وَقَالَ إِنَّنِي مُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقى هذا إن الذي وما يلقى